ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقدوي عزيز الله يصفي من الملائكه رسله ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون